لك قاعد ليه بتفكر شايل الفكر كتير ومكتر دنيا حلوه وزي السكر ذوق واشرب بعدين كتر خيرك انا والسكر اغلي قال لي اتمشى شويه تروح فين وتيدي منين هوا بلادي بيمر علي وادي نسمه مليحه وزين قمت قبلت البلديات قالش شحالك كيف سلامات يما بعت مالك جوابات ما ردتش كثر خيرك افضل جو الدور يا بو يمجبل أما فكر في اللي جرالي لقيت حاجة مليحة برجل حلو وزيني وشاغل بالي لما شوفت بقيت مبسوط لا إنه في درد وعسيوط على الجبين مدلو مربوط وعزمته إبطالك وكلمته إبطال ماني احب صحهك كويس فندري طول العمر وزين قلبي حامد شغلي وريس تلقى شغل اليوم بيومين يومين انا بلادي بعيد باي يوم وليله في كهدي لما سافرت مهاري لعيد قام اتفضل اتفضل بقى اتفضل بقى انا بشكر